الدرس السابع والثمانون من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. الحرف السابع من حروف المعاني الثلاثية إن الحرف هو الحرف السابع من حروف المعاني الثنائية. على حرف الله سبحانه هذا تقسيم. قال أولا أن يكون حرفة أكيد ينصب الأسماء رفع الخبر نحو إن سيدا ذاهبا خلافا للكوفيين في قولهم إنها لم تعمل في الخبر شيئا بل هو باق على رفعه قبل دخولها وهو مرجوح لماذا؟ لأن رفع الخبر قبل دخول إنا إنما هو بماذا؟ بالمبتدا وهنا المبتدا ماذا؟ قد ذهب ولم يبقى إلا اسم إنا والصحيح أنه مرفوع بإنا خبر إنا ورفع بإنا قال وقاذب أضع الكفيرين نصبر اسمه والخبر معا بإنا وقاذب أضع أضع أضع الفراف ونقل ابن أصبع عنه أنه أجاز في لعله أيضا قال ابن أصبع من ذهب إلى أجاز ذلك في إنا وخاته ابن سلام ابن سلام ابن سلام نعم بيتسير ابن سلام في طبقات الشعراء وابن سلام هو القاسم بالعمير بن, بن سلام وزعم وقال ابن السيد نصب خبري إنا وخاتئ لغة قوم من العرب وإلى ذلك ذهب من الطراوة والجمهور على ان ذلك يجوز من شواهد نصب خبري إن قالوا عمر بن أبي ربيعة إذا صدق نحلايل فلت تي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أشد هنا إن ماذا فعلت نصبت الاسم حراسة ونصبت الخبر أسدا قالوا وأوله المعني على وأوله المانع على, وأوله على أن محل الخبر محدوه اي تلقاهم أشد أو خبر كان محدوه إن كانوا أشد من حكيم إن أنا قد كما تقدم في الثنائي خلاف الكوفيين فإن المقفبة عندهم نافية وهي ثنائية الوضع واللام بعدها بمعنى إلا وإن المشددة لا تقفب عندهم ويبطل قولهم أن من العرب من يعملها بعد التخفيف عملها هي مشددة فيقول إن عمرا لمنطلق حكاها سيباي ومن أحكامها أنها قد تتصل بها ماء الزائلة فيبطل عملها إليها الجملتان اسمها الفعلية فتكون ما كاف كاف تكون ما كافة لها عن العمل فتكون ما كافة لها عن العمل ومهيأة لدخولها على أفعال وهي أمعنها واحدة لدخولها على أفعال أي تزيد اختصاصا بالجملة الاسمية فتدخل على الجملة الاسمية على سواء الجمهور على أن يعملها عند اتصال ما غير مسونع ثم اقتله في جوازه قياسا وذهب قوم إلى منعه وامثل بالشباب إنه لا يجوز أن يعمل عنده من هذه الأحرف يعني أنه أخواته إذا لحقت هماء إلا ليت وحدها هو القول الراجح وذكر ذلك أن الاعمال قد سمعه إنما هو قليل وذكر وذكر, وذكر أن الكسائي وذكر أن الكسائي ولا, ولا أخفش وذكر أن الكسائي والأخفش رواياه عن العرب مسألة المسألة الغتامة فعالة من السؤال هو الطلب اسم لما يبرهن عليه من العلم اشتهر في كلام المتاخرين من قولهم أن إنما الحصر قال الشيخ أبو حيان الذي تقرأ في علم النحر أنما الداخل على إنما أخواتها كافة لها من العمل فإن فهم, فهم حصر يعني إذا فهم الحصر من سياق الكلام لا منها لا من إنما ولو هذا الحصل خالص خاتل مخوها بماء. وقال ابن عطية. وقال العطية إنما لفظ الله تهرقه المبالغة والتأكيد حيث وقع ويصلح مع ذلك الحصل فإذا دخل دخل في قصه وساعده معناها على الحصار. صح ذلك وترتب كقوله تعالى إنما الهكم اله واحد وذلك وغير ذلك من أمثلة وإذا كان القصة لا تتأثر من حصار بقية إنما للورغة فقط كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الربه النسيئة الرب العظيم الكبير و... واحتج من ذهب إلى أن تفيد الحصر عشين أحدهم الأفضل وقال العرب جرت عليه حكم النفي وإلا وصلت الضمير بعدها كقوله الفرزق أنا الزائل الحام الدماري وإنما يدافع عن احسابهم انا أمثلي وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أمثلي. الضمير بعدها انا قال لما كان غرضه أن يحصل المدافع للمدافع عنه ففصل ف... الضمير قال أنا ولو قالوا إنما أدافعوا عن أحسابهم لا أفهم غير المراد فدل ذلك على أن العرب ضمنت إنما معنا ما وإلا والثاني معنوين هو كنوا يشهدوا إلى علي بن عيسى ربعي إلى علي بن عيسى الربعي وهو من أكابير لحاتب أعداد أنه لما كانت كلمة إنها لتأكيد اثبات المسادي في المسادي ثم اتصرت بها ما زايد المؤكد أنها سبا أن تضمن معنى الحصر لأن الحصر ليس إلا تأكيدا على تأكيدها إن قولك زيدا جعل عمرا لمن يردد المجيء الواقع بينهما لمن يردد المجال الواقع بينهما هذا يعني للشاك قال يفيد إثبات زي في الابتداء صريحا في, في الآخر ضمنه واستدل الإمام فخر الدين على انها للحصر بإن إن الإثبات وما للنفي فإن الإثبات المذكور وما للنفي عداه ورد بأنه قول من لا يقف له على علم النحو ورد هذا رد قد فخر الدين الراجل لأنه يفسر تفسير بالإشارات الصوفية وهو من الضلال بمكان قال ورد بأنه قول لا وقف له على علم النحو وهو ظاهر الفسال لوجوه منها أن فيه إخراج نافية عما تستحقه من يقعها صدرا ومنها أن فيه الجمع بين حرفي حرفين وحرف وحرفي إثبات بلا فصل ومنها أنه لو كانت نافية لقزان تعمل قال إنما زيدنا قائما ذكر بعضهم هذه الأوجه ولا يحتاج في بيان فسأل هذا القول إلى ذلك فإنه لا يخف فسأله قلت ذكر القراءة صح المحصول أن أبا علي الفارسي نقل في مسائل سيرازيات أن ما في إنما للنفي الله أعلم قال القسم الثاني أن تكون جواب حرفية جواب أن تكون حرف جواب بمعنى نعم إن إن إن بمعنى نعم قال ذكر ذلك سبيل أخي سحمل برعا قراءة وقراء إن هذن لساحران يعني نعم وانكر ابو عبيدة قصيرنا السلام وأنكر أبو عبيدة أن تكون إنا بمعنى نعم ومن شواهدها قول الراد قول الراد ما معنى قول الراد يعني الذي اجاب عما تقدم من الكلام ومن شواهدها قول الراد حين قال القائل لعن الله ناقصا حملتني إليك فقال إنه راكبها أي نعم ولعن راكبها ويبطل كون إن في هذا الكلام هي المأكلة من وجهين والقصه لم تثبت القصه لم تثبت قول الراد أخوة ابن الزباية رد بذلك على قال فضال المشريح لم يثبت هذا ويبطل كون إن في هذا, هي هذا الكلام هي المأكلة من وجهين احدهما عطف جملة الدعاء لجملة الخبر والثاني أنه لم يقل حظه إسم إنما خبره في غير هذا الكلام قلت وقد صحى بعض النحميين جاء زعاده الطلب على الخبر وقال هو مذهب شيء بي أما قل الشهر ويقل شيء ما قد علاك وقد كبرت, كبرت فقلت إن أي نعم فيحتمل أن تكون إن فيه بمعنى نعم كما قال أخير يحتمل أن تكون المؤكدة ولها اسمها والخبر محذوف يعني إنه صحيحا كما قال ابو عبيده واذا جعلت بمعنى نعم فلها استكت قال فائده ذكر بعض النحيين لان في الكلام عشره انحاء الأول ان تكون حرف التوكيد الثاني ان تكون حرف النعمه وقد تقدم الكلام على هذين القسمين والثالث ان تكون امرا للواحد من الانين نحو إن زيد يعني ينطقي الانينه وأن تكون فعلا ماضيا مبنيا لما لم يسمى فاعله من الأنين على لغة أي شي ردة, ردة بالكسر نحو إن في الدار يعني وجد انين في الدار إن في الدار قاله الخامس أن تكون امرا لجماعة الإناث من العين ما هو العين التعب نحو إن يا نساء اي تعبنا والعاشره ان تكون فعلا ماضيا خبرا عن قاعة الاناث من العين نحو النساء انا النساء انا هذا خبر اي تعبنا تعبنا قال والسابع ان تكون امرا من واء واء امرا من واء لكنه مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. قال السبع ان تكون امرا من واء بمعنى وعداء للمؤنثة كقول بعض المتاخرين ان هند الما الجميله الحسناء وي من اوى وي من امرت لخل وفاء الان إن ما معنى ان عدنا عدنا يعني إيه فعل امر بمعنى عد على حرف واحد ايه والتأكيد التاكيد لما ناكل بنت توك تستقل ماذا نقول ان هو ما ربها منادى لحنا محذوف يا هند الجميله الحسناء الجميله نعت لهند على المحل لان هند مبني على منادى مبني على الضم في محلي نصب فالجميله الحسناء ولا أولا أن يقول الحسناء أو القميلة الجميله الحسناء الجميله يكون نعت لهند على الله والحسناء بالنصب نعت لهند على المحل أي أنه مبني على الضم يا هند منادى مبني على الضم في محل نصب قال وعيا ما معنى وعيا وعد هذا مفعول مطلق، وعد من أضمرته لخل نهاء قال فإن فعل ما مؤكد بأن توكيد الشديد وكان أصله قبل لحاقة النون بياء المخاطبه لأنه أمر للمؤنث فلما لحقت النون حدفة الياري التغى الساكنين قال وهند في البيت مناد تقديره يا هند والجميلة الحسناء نعت لهند على المحل هذه لك عناها وإذا قلنا القمينة الحسناء القمينة نعت على اللفظ الحسناء نعت على المحل قال لهند على المحل كقولك يا عمر الجواد يا عمر يا عمر الجوادة كقوله يا عمر الجواد هذا قسم من بيت شعري قسم قال في العاشر أربعة قسم بيت لقرير يمدح عمر بن عبد العزيز تمامه فما كعب بن مامة بن سعداء بأقود منك يا عمر الجواد من السعدة هذه قبيلة مشهورة من الله رجل مشهور لزوج قال وكعب هذا هو العياضي المضرب بكرمه المثل كعب بن مامتة وابن السعدة هو أبو بن حارث الطائي أحد مشاهير الأجواد قال قال والجميل العسنان علنا على الحق قوله هي عمر العوادى وأجاز بعضهم الجواد نعتلما لعمر على مدع المحل لأن عمر بنادى من بن عظم في محل نصب وأجاز بعضهم أن تكون الجملتان مفعولا لفعل الأمر الذي هو إنا وقوله وإيا مصدر منصوب بإنا وإيا من أضمرت ما معنى مصدر منصوب ما معنى مصدر منصوب مفعول أيش مفعول مطلوب قال والثامن ان تكون امرا لجماعه الاناث من ان يئين اي قربا فتقول ان يا نساء ما معنى ان يا نساء اي قربنا يا نساء قال والتزعم ان تكون ماضيا ان تكون ماضيا في خبرا عن الاناث من ان ايضا نحو النساء ان ما معنى النساء ان قربنا قال العاشر ان تكون مركبه من ان نفي وانا كقول العرب ان قائم يريدون ان انا قائم فنقلوا حركه إلى نون إن الهمزه إن ان واحده الهمزه هو نظيره ونظيره قوله تعالى لكنه والله ربي ما معنى لكن لكن انا وسمع من بعضهم ان قائما اي ان انا قائما قال بالنصب على الاعمال ان عمل ما الحجه والله اعلم هذا هو حرف ان المفتوحه طيب ان شاء الله الهنا زيكم بخير